شبكة إنشادكم العالمية تقدم أيها العالم جار الظالمون وتمادى في التجنل عاقدون واصاب العدل في مقلاته والمن باغي تلىه الجنون ايها العالم جار وتمادى في التجن الحاقدون وأصاب العدل في مقلاته ظالم باغ تولاه الجنود لاوزت المدى وترفقت بمن لا يرحمون خذ مدى الصرخات واسأل بشران شارب الغفلات فيما يشربون أيها العالم جاوزت المدى وترفقت بمن لا يرحمون خذ مدى الصرخات واسهل البشرات شاربوا الغفلات فيما يشربون هل رأيتم سوفنا الخير التي نالها البغي وأنتم تنظرون أحجمتها قوة وحشية ورماها بالرصاص الغادرون هل رأيتم سفن الخير التي نالها البغيون وأنتم تنظرون هاجمتها قوة وحشية ورماها بالرصاص الغادرون وَاسْتَبَاحُوهَا وَأَنْتُمْ صَامِتُونَ لَمْ يَعُدْ وَاللَّهِ مِنْ عُذْرٍ لَكُمْ قَامَتِ واستباحوها وأنتم صامتون لم يعدوا الله من عذر لكم قامت الحجات مهما تدعون وتمادى في التجن الحاقدون وأصاب العدل في مقلاته ظالم باغ تولاه الجنود